وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ تَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ لأ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا أعبدني الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها. إن نكاد أخفيها. لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردها.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 وَاضْرِبْ يَدَكَ إِلَيْنَ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا طَوْلِي وَاجْعَل لي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هارون أخي أجدد به وأشركه في أمري كين نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد وتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في تابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن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 قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا بوسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى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 وإياكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهدكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعل وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحري ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمن بربها رونا وموسى قال من تمله قبل أنا ذنلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعتن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبأنكم في جذع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فقض ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه ميّات ربّه مجرّم فإن فَإِنَّ فإن له جهنّم لا يموت فيها ولا يحيا وميّاتهم من قد عمن الصالحات فأولئك لهم درجات عنا جنّات عدن تجري جنّات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أنسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 قُلْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُؤُلَاءِ عَلَى وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك له ضرا ولا نفا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُم ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بَنِي إِمَّا لَن تَاخُذَنَّ وَلَا بِرَأْسِي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوني قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَنَّ لَنْ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَاءَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إله وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهِمْ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خالدين فيه بِهِ يَقُولُ الْمَلَأُ الَّذِينَ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 فَيَذَرُ وَاقِعَهُ صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الذَّاعِيَةَ لَا يَجِدُونَ مَنْصَرًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّهُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبن سABA فقلنا يا آدم إن هذا عدن لك إن هذا عدن لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا، وإنك لا تَغْمَأُ فيها ولا تضحى، ووسوس إليه الشيطان. قال يا آدم، هل على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فمدت لهما سوءاتهما. وطبقا يخصفان عليهما من ورق جنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 قال كذلك أتتك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي ما نصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وابقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 ولا تمدن عيليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة نتقوا وقالوا لو لآتينا بآية من ربهم أو لم تأتهم بينة ما في صخر فلولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا